ا ل ل َ ه ُ ا ل ذ ي ل َ ه م ا ف ي ا ل س َّ م ا و ا ت ِ و َ م ا ف ي ا ل أ ر ض و َ و ي ْ ل ٌ ل ل ْ ك ا ف ِ ر ي ن َ مِنْ عَذَابٍ ش َ د ي د ا ل ذ ي ن َ ي َ س ت ح ب ّ و ن ا ل ح ي ا ة َ الدُّنْيَا ع َ ل ى الْآخِرَةِ و َ ي ص ُ د ّ و ن َ عَن س َ ب ي ل ِ ا ل ل َ ه ِ و َ ي َ ب غ و ن ه َ ا ع ِ و َ ج ا أُولَئِكَ فِي ض َ ل ا ل ٍ ب َ ع ي د وَمَا أ َ ر س َ ل ن َ ا مِن ر س ُ و ل ٍ إ ل َّ ا ب ِ ل س َ ا ن ِ قَوْمِهِ ل ِ ي ب َ ي ِ ن َ ل َ ه م ف َ ي ُ ض ل ا ل ل ه مَن ي ش َ ا ء و َ ي ه د ي مَن ي ش َ ا ء و َ ه ُ و ا ل ع ز ي ز ا ل ح ك ي م و َ ل َ ق د ْ أ َ ر س َ ل ن ا مُوسَى ب ِ آ ي ا ت ِ ن َ ا أَنْ أ َ خ ر ج ق َ و ْ م ك َ م ِ ن ا ل ظ ُّ ل م ا ت ِ إ ل ى ا ل ن ُّ وَذَكِّرْهُمْ ب أ َ ي َ ا م ِ ا ل ل ّ ه إ ِ ن فِي ذَلِكَ ل آ ي ا ت ٍ لِكُلِّ ص َ ب ا ر ٍ ش َ ك ُ و ر وَإِذْ قالَالَ مُسَالِ قَوْمِهِذ كُرُوني مَ تَ اللهَّهِ عَلَكُمْ إِذ أَن جَكُم مِنْ آالِفِعَوْونَ سُبُونَكُمْ سُأَعَذا ي َ س و م ُ و ن َ ك ُ م س ُ و ء ا ل ع َ ذ َ ا ب ِ و َ ي َ ذ ْ ب َ ح و ن َ أ َ ب ن َ ا ء ك ُ م و َ ي َ س ْ ت َ ح ي و ن َ ن ِ س َ ا ء َ ك ُ م وَفِي ذ َ ل ِ ك ُ م ب َ ل َ ا ء م ِ ن ر َ ب ِّ ك ُ م ع َ ظ ي م وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وَقَالَ مُوسَىٰ إِن ت َ ك ف ُ ر ُ و ا أ َ ن ت ُ م ْ و َ م َ ن فِي ا ل ْ أ ر ض ِ ج َ م ي ع ً ا ف َ إ ِ ن اللَّهَ ل َ غ َ ن ِ ي ٌ ح َ م ي د أ ل َ م ي َ أ ت ِ ك ُ م نَبَأُ ا ل ّ ذ ي ن َ مِن ق َ ب ْ ل ِ ك ُ م ق َ و ْ م نُوحٍ وَعَادٍ و َ ث َ م و د و ا ل َّ ذ ي ن َ مِن ب َ ع ْ د ه ِ م ل ا ي َ ع ْ ل َ م ُ ه ُ م إِلَّا اللَّهُ جَ أ َ ه م ر س ل ه م ب ا ل ب ي ن ا ت ف ر د و ا أ ي د ي ه م ف ي أ ف و ا ه ه م و ق ا ل َ ا و ا إا ك ف ر ن ا و ق ا ل َ ا ُ ء ِ ا ك ف ر ن ا ب م َ ا أ ر س ل ت م ب ه و َ إ ن ا ل ف ي ش ك م م ا ت د ع و ن ن ا ا إ ل ي ه م ر ي ي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 ت َ ص ُ د ّ و ن َ عَمَّا ك َ ا ن ي َ ع ب ُ د ُ آبَاؤُنَا ف َ أ ت ُ و ن َ ا ب ِ س ُ ل ط َ ا ن ٍ م ُ ب ي ن ق َ ا ل َ ت ل َ ه ُ م ر ُ س ُ ل ُ ه ُ م إ ِ ن َّ ن َ إِلَّا ب َ ش َ ر م ِ ث ل ُ ك ُ م ْ و َ ل َ ك ن ا ل ل َّ ه ي َُ ن ُّ ع َ ل ى مَن ي َ ش َ ا ء مِنْ عِبَادِ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 وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ ع َ ل َ ى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ وَطَالَ ا ل ذ ِ ي ن َ ك َ ف َ ر و ا لِرُسُلِهِمْ ل َ ن ُ خ ر ِ ج َ ن ّ ك ُ م ْ مِنْ أ َ ر ض ن َ ا أَوْ ل َ ت َ ع و د ُ ن ان في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن ا ل ظ ا ل ي ن ولنسكننكم الارض من بعدهم ذلك لمن خاف مقام ربي وخاف وعيد واستفتح وخاب كل جبار عني مِورَائِهِ ج َ ه َ ن َ م و ي ُ ص ْ ط َ ا ص د ي َ ي ت ج َ ع ه و ل ا ي ك ا د ي ُ و غ ه و ي أ ت ِ ه ا ل م و ت م ن ك ل م ك ا ن و م ا ه و ب م ي ي و م ِ و ر عذاب غَليظ مَثَلُ الَّذِينَ ك َ ف ر ُ و ا ب ِ ر َ ب ّ ه م ْ ع ْ م ا ل ه ُ م ك َ ر َ م ا د ٍ إ ش ت َ د ت ب ه ِ ا ل ر ي ا ح ف ي يَوْمٍ ع ا ص ِ ف ٍ لَا ي َ ق د ر و ن َ م ِ م ّ ا كَسَبُوا ع ل ى شَيْءٍ ذَلِكَ ه ُ و ا ل ض ل ا ل ا ل ب ع ي د الَمْ تَرَ أ ن ا ل ل َّ ه خَلَقَ ا ل س َّ م ا و ا ت ِ وَالْأَرْضَ ب ِ ا ل ح َ ق ِّ ي ُ ش َ ا ء ي ُ ذ ِ ب ُ ك ُ م و َ ي أ ْ ت ِ ي بِخَلْقٍ ج َ د ِ ي د وَمَا ذَلِكَ ع ل ى ا ل ل َّ ه ب ع َ ز ي ز وَبَرَزُوا ل ِ ل َ ه ِ ج َ م ي ع ً ا فَقَالَ ا ل ض ُ ع َ ف َ ا ء قُلِ ا نا نا ل َّ ذ ي ن َ س ت ك ب و ا ك ل َ ك ت ب ً ا ف ه ل أ َ ت ُ م م ُ غ ن و ن ع ن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 و ق ا ل ا ل ش ي ط ا ن ل م ا ق ض ي ا ل أ م ر ُ إِ ا ل ل ه و ع د ك م و ع د ا ل ح ق و و ع د ت ك م ف َ أ خ ل ف ت ك م و م ا ك ا ن ل ي ع ل ي ك م م ن س ل ط ا ن ٍ إ ل َ ا أ ن د ع و ت ك م إ ل َ ا ن د ع و ت ك م ف َ س ت ج ب ت م لي ف ل ا ت ل و م و ن ي و ل و م ُ أ َ ف س ك م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 و أ د ْ خ ِ ل َ ا ل ذ ِ ي ن َ آمَنُوا و َ ع َ م ِ ل و ا ا ل ص َّ ا ل ِ ح ا ت ِ ج َ ن ّ ا ت ٍ ت َ ج ر ي مِنْ ت ح ت ِ ه ا ا ل ْ أ َ ن ه َ ا ر خ ا ل ِ د ِ ي ن َ فِيهَا بِإِذْنِ ر َ ب ِّ ه م ْ ت ح ي َ ت ه ُ م ْ فِيهَا س ل ا م أ ل م تَرَ ك َ ي ف َ ضَرَبَ ا ل ل َّ ه مَثَلًا ك َ ل م َ ة ً ط َ ي ب َ ة ً ك َ ش َ ج َ ر ة ٍ ط ي ب َ ة أ َ ص ل ُ ه َ ا ث َ ا ب ِ ت و َ ف َ ر ع ه َ ا ف ي ا ل س م ا ء ت ُ ؤ ْ ت ي أ ُ ك ل ه ا ك ُ ل ح ي ن ب إ ِ ذ ْ ن ِ ر َ ب ّ ه َ ا و َ ي َ ض ْ ر ب ا ل ل ه ا ل أ م ث َ ا ل ل ل ن ا س نَاسِ ع َ ه م ي ت ذ ك ر و ن و م ث ل ك ل م َ ة خ ب ي ث َ ة ك ش ج ر َ ة خ ب ي ث َ ة ن ج َ ت ا ل ث ت م ِ ن ف و ق ا ل أ ر ض م ا ل ه ا م ن ق ر ا ر يُثَبِّتُ اللَّهُ ا ل ذ ِ ي ن َ آمَنُوا ب ِ ا ل ق َ و ْ ل الثَّابِتِ فِي ا ل ح ي ا ة ِ الدُّنْيَا وَفِي ا ل آ خ ِ ر ة ِ و َ ي ُ ض ِ ل ُ اللَّهُ الظَّالِمِينَ و َ ي َ ف ْ ع َ ل اللَّهُ مَا ي َ ش َ ا ء أ َ ل َ م تَرَ إ ل ى ا ل ذ ِ ي ن َ ب َ د َّ ل و ا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا ق َ و ْ م َ ه ُ م دَارَ ا ل ْ ب َ و َ ا ر جَهَنَّمَ ي َ ص ل َ و ن َ ه َ ا وَبِئْسَ ا ل ق َ ر ا ر و َ ج َ ع َ ل و ا ل ِ ل ّ ه ِ أ َ ن د َ ا د ً ا ل ي ض ِ ل ُّ و ا ع َ ن س َ ب ِ ي ل ه ِ قُلْ ت َ م َ ت َّ ع و ا ف َ إ ِ ن م َ ص ي ر َ ك ُ م إ ل َ ى ا ل ن ا ر ق ُ ل ل ِ ع ِ ب ا د ِ ي َ ا ل َّ ذ ي ن َ آمَنُوا ي ُ ق ي م ُ و ن الصَّلَاةَ و َ ي ن ف ِ ق و ن َ م ِ م ّ ا رَزَقْنَاهُمْ س ِ ر ّ ا و َ ع َ ل ا ن ِ ي َ ة ً مِّن ق َ ب ل ِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ ل َ ا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خ ِ ل َ ا ل اللَّهُ ا ل ذ ي خَلَقَ ا ل س َّ م ا و ا ت ِ و َ ا ل ْ أ َ ر ض َ وَأَنزَلَ مِنَ ا ل س م ا ء ِ مَاءً فَأَخْرَجَ ب ِ ه مِنَ الثَّمَرَاتِ ر ِ ز ق ً ا لَّكُمْ و َ س َ خ َ ر َ لَكُمُ ا ل ْ ف ُ ل ك َ ل ِ ت َ ج ر ِ ي َ فِي ا ل ب َ ح ْ ر ِ بِأَمْرِهِ و َ س َ خ َ ر َ لَكُمُ ا ل ْ أ َ ن ْ ه َ ا ر وَسَخَّرَ ل َ ك ُ م الشَّمْسَ و َ ا ل ق َ م َ ر َ دَائِبَيْنِ و َ س َ خ َ ر َ لَكُمُ ا ل ل ي ل َ و َ ا ل ن َّ ه َ ا ر و َ آ ت َ ا ك ُ م م ِ ن ك ل ِّ مَا س َ أ ل ْ ت ُ م ُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا ت ُ ح ص ُ و ه َ ا إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضَلَّنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَنِ ت َ ب ِ ع َ ن ِ ي فَإِنَّهُ مِنِّي ف َ م َ ن ا ْ ت َ غ َ ى َ ي ِ ي ف َ إ ِ ه ُ م ِ ن ّ وَمَن عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ر َ ب ن َ ا إ ن ي أ َ س ك َ ن ت ُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذ ي ز َ ر ع ٍ عِندَ ب َ ي ت ِ ك َ ا ل م ُ ح َ ر َّ م ِ رَبَّنَا ل ي ق ي م ُ و ا ا ل ص َّ ل ا ة ر َ ب ن َ ا ل ق ي م ُ ا ل ص َّ ل َ ا َ ف َ ا ج ع َ ل ْ أ َ ف ْ ئ د َ ة ً م ِ ن َ ا ل ن ا س ت َ ه و ي إ ل َ ي ه ِ م و َ ا ر ز ُ ق ْ ه ُ م م ِ ن َ ا ل ث َّ م َ ر َ ا ت ل َ ع َ ل ه ُ م ي َ ش ك ُ ر و ن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 وَسَكَنتُمْ فِي م َ س ا ك ِ ن ِ ا ل َّ ذ ي ن َ ظَلَمُوا أ َ ن ف ُ س َ ه ُ م و َ ت َ ب َ ي َ ن َ ل َ ك ُ م ك َ ي ف َ ف َ ع َ ل ن َ ا ب ِ ه ِ م وَضَرَبْنَا لَكُمْ ا ل ْ أ َ م ْ ث َ ا ل و َ ق َ د مَكَرُوا م َ ك ْ ر َ ه ُ م و َ ع ن د َ اللَّهِ م َ ك ْ ر ُ ه ُ م وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ ل ت َ ز ُ و ل مِنْهُ ا ل ج ِ ب َ ا ل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 و ت ر َ ا ل م ج ر م ي ن ي و م ئ ذ م ق َ ن ي ن ف ي ا ل أ ص ب َ د ص ر ا ب ي ن ه م م ن ق ط ر ا ن و ت غ ْ ش و ج و ه ه م ل ي َ ج ْ ز ِ ي َ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ م ا ك َ س َ ب َ ت إ ِ ن اللَّهَ س َ ر ي ع ُ ا ل ْ ح ِ س َ ا ب ه ذ ا بَلَغَ ل ل ن ّ ا س ِ و َ ل ي ن ذ َ ر و ا بِهِ و َ ل ي ع ل َ م و ا أَنَّمَا هُوَ إ ِ ل َ ه ُ وَاحِدٌ و َ ل ي َ ذ َ ك َّ ر َ أُولُو ا ل ْ أ ل ْ ب ا ب